الخير. لو ما شفتك في ديك الليلة صدفة لو ما كامل جنبي وصدف جابتك جنبي وصدف جابتك جنبي والمقادي وابتدت أول حكايتنا بمثال خير لو Mä shiftak fi dik حكي غير وبدينا وحكينا حكينا حكينا حكي اللي ما يخلص حكي شفنا لو ما شفتك في ديكل ليلة كنت في أعرف تفاصلك واعرفني معاك كان ما عندي تصور كيف بسري أتركك وارجع حياتي وقدر أحياها بلا كنت في الصدر نهارب مني يوجاك لو ما شفتك